ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وكاسئ عندها طا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رَبِّكَ عِطَاءُ حِسَابًا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا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 يور المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا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 ابصارها خاشعه يقولون اين لم نرددون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده اِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى